الحمد لله وكفاء وسلام على أعبادين الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام ما مع هذه المجالس المجالس الألمية نتعرف فيها على ربنا للفعلاء على اسماء الحسنى وصفاته العلا نتوسل إليه بذاته المقدسة بأسمائه الحسنى بصفاته العلا بصفات الذات وصفات الأفعال وهذا هو أشرف العلوم على الاطلاق وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله دل في علا وما زلنا مع عالمية ابن تيميا قال بعض النبلاء بعث إلى أخيه يقول إن فاتك العلم فما الذي أدركت الإجابة لا شيء وإن أدركت العلم فما الذي فاتك لا شيء يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين قال فيهم أنه سلم ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عندهم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله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 لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت بي آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله للمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها آيات الصفات ايات الصفات امرها حقا كما نقل الطراز الاول تمرها حقا ك... وجميع ايات الصفات وجميع ايات الصفات امرها الصفات امرها حقا كما نقل الطراز الاول نعم الاول جزاك الكلام في هذه الابيات الشلامية يقول ابن تيميه واقول في القرآن ما جاءت به واقول بمعنى اعتقد هذا راي صحيح يعني واقول في القرآن يعني اعتقد في القران ما جاءت به اياته فهو الكريم المنزل ولذه انسب من أن يقول فهو القديم المنزل وان كان شيخ الاسلام تيميه يرى بان القران كلام الله ذلك علام صفاته الفعليه هو من صفاته الفعليه لكن الأصل أنها من الصفات الذاتية فهو الذي قال هي قديمة النوع حادثة الأفراد قديمة النوع حادثة الأفراد وهذا يجرى على كل صفة من صفات الأفعال لأنه لا يصح أن تقول بأن الله على استجدت له صفة من الصفات بالمثال يتضح المقال قلت لكم قبل ذلك لو رجل لا يسمع عنده صمم جيد وبقي مدة لا يسمع ثم سمع بعد ذلك كل الأصوات يقال أنه قبل أن يسمع كان إيش يتصب بصفة النقص أم الكمال نقص لأنه أصم لما سمع يتصب بصفة الكمال فهنا بيان جلي لا يصح أن تقول بأن الله العالى لم يكن متكلما ثم استجدت صفة الكلام له او استفاد صفة الكلام وكذلك في المغفرة وفي الرحمة لا تقول أنه لم يكن غفورا حتى غفر لعباده هذا سوء أدب مع الله للفعلاء لأن الله العالى يتصف بصفات الكمال والبهاء والعظمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وصفات الله العالى كلها صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة لذلك الصفات الفعلية التي هي تتعلق بالمشيئة لابد أن تعتقد فيها بأنها قديمة النوع حادثة الأفراد طب بالمعنى الآخر شيء آخر الله يعالى متكلم قبل أن يتكلم الله يعالى متكلم قبل أن يتكلم قبل أن يقول يا موسى إني أنا ربك عن عليك أنك بالوادي المقدس توا قبل أن يقول بذلك هو متكلم هذا الذي لابد أن تعتقده وإلا لو أعتقدت بأنه استجد صفة الكلام عندما جاء موسى فاتصف بها كما قالت الكرامية فهذا ايش هذا وصف لله قبل الكلام بالنقص ثم بعد ذلك استحدث كمالا وهذا كفر واصل له الله غير واصل واصل يعني افسر بس قول الامام اياته فهو القديم مع ان اصالة القرآن ما جاء بذلك القرآن جاء بخلاف ذلك القرآن جاء, ذلك القرآن جاء بايش لا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن ايش محدث وهو يقول اياته فهو القديم هو يقصد بذلك كما قلنا قديم النوع لكنه حادث الافراد لانك لا يصح ان تقول ان الله قبل ان يخلق العرش ويستوي عليه وكما قالوا السلام كان الله لم يكن شيء ان الله في حين ذاك كان يقول يا موسى اني انا ربك فقلع عليك انك بالوادي المقدسة تقول لا يمكن الله قال ذلك متى عندما جاء موسى الى الشجرة فقال له يا موسى اني انا ربك فخر عن عليك صحيح ولا لا مستجد لكن هو متكلم قبل ان يقول ذلك هذا معنى الامام فهو القديم ما قلت لك في نسخه ثانيه القديم انت بتلخ دماغك كده كان الامتحانات يقول لك ال... هي اتنين ايه ما في و... ايه يبقى مش بتاعتنا امسحها لا هو في نسخه اخرى قال فيها القديم فاحنا نفسر ليش قال القديم لانه اشار سام تاميه والذي قال بذلك قال على صفه الكلام قال هي حادثه النوع هي قديمه النوع حادثه الافراد او حادثه الايش الاحاد لانها تتعلق بايه بالمشيئه يعني انا اقول لك في شيء الله تعالى اذا حب عبدا نادى في السماء باسم هذا العبد يامر جبريل بمحبته صحيح سبقون الآن هل الله رعلا ينادي باسم أحد يحبه قبل أن يظهر منه ما به أحبه الله رفعلا بالمثال يتضح المقال عمر حينما كان كافرا رضي الله عنه أرضاه ويشرب الخمر أنهارا هل نادى الله للعلى في السماء يا جبريل إني أحب عمر فأحبه جيبه لا متى, متى نادى عندما أسلم وكان فارقا بين الحق وبينه بين الباطل هذا صحيح أم لا يبقى حينئذ نقول تكلم الله الآن بمحبة عمر لكن هل هذا يدل عنه لم يكن متكلما إلا بعد ما أحب عمر وتكلم ولا كان متكلما قبل ذلك هذا هو يبقى إذن لابد أن تعتقد بأنه قديم النوع هذا تفسير فقط لكلمة فهو القديم أنا لسه ما دخلت في الموضوع أنا أفصل لكم لما قال آيته فهو القديم المنزل طبعا القديم المنزل يستفيد منها فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى أنه منزل والنزول يكون من سفول العلو وأيضا الأمر الثاني أنه من القرآن حموت النزول من سفول العلو لما أخطأكم بتمشوا معايا ليش بتمشوا معايا انتبهوا انا أختبر استقاذ الإخب المنزل يبقى منزل من وين من علي من علو صحيحة ولا لا فهي فيها دلالة على العلو والله لفعلها وأيضا دلالة على القائم منزل من العلو كما قال الله لفعلها وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هنا يتكلم الإمام وأقوله يعني بسرعة يعني أعتقدوا في القرآن ما جاءت به آياته إيش اللي جاءت به آياته أنه كلام الله أنه كلام الله لا الفعل Weg nur makhluk إذن الصفة التي تتكلم عنها الآن صفة كلام الله اولا لنا مبحثة مبحثة أول تحديد هذه الصفة وصف هذه الصفة ثم الكلام على الأدلة في هذه الصفة ثم الكلام على الأخص بأن رجوعها تكلم بالقرآن وتكلم بغير القرآن تكلم بالإنجيل تكلم بالتوراة أو خط التورات بيدي لكن تكلم بها ومنزل هذا في علم الغيب لكن تكلم الله بغير القرآن نقول كلام الله عموما صفة الكلام ثم نخص مما ندين الله به بالقرآن الذي هو من كلام الله دل كلام الله صفة من صفات الله وهي من الصفات الثبوتية وأنا أراجع الإخوة بل أراجع نفسي حتى لا أتعب الإخوة والصفات الثبوتية هي الصفة التي ثبتت بالكتاب والسنة أو إجماع أهل السنه لأن الأصل في صفات الله دل فعلاء انها تثبت ها بالتوقيف تثبت هي كل القاعده اسماء الله توقيفيه صفات الله توقيفيه توقيفيه يعني لا يمكن لا يمكن ان اسمي ربي او اصفه الا بنص من الكتاب أو من السنه او اجماع اهل السنه فهي صفه ثبوتيه ثبتت لله جل فعلاء بالكتاب وبالسنه بل وإجمع أهل السنة كما سنبيت وهي من صفات الأفعال صفاته الكلامي من صفات الأفعال احنا عطينا ضابط عند المقدمة عطينا ضابطا كاملا لمثل هذا الباب ايش هو الضابط ضابطا لصفات الكمال لصفات الأفعال كيف نعرف هذه صفات فعل ام لا اعطينا ضابط الضابط هذه هي أصول العلم عند الناس لا لا الضابط معناها كيف أعرف أن هذه صفة صفة ثبوتية لسه أنا لسه آه أنا دخلت على الثانية ثبوتية يعني ثبتت بالكتاب والصنة بالنص طب ضابط أنها فعلية كما قال أنها تتعلق بإيش بالمشيئة قلنا لها ضابط ثلاثة ضابط الأول أنها تتعلق بالمشيئة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل يبقى أنت اجريها هكذا إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم صحيح أو لا صحيح لأنه تكلم وقت شاء متى عندما جاء موسى إلى الشجر تكلم حينما أحب فلانا فتكلم بذلك لجبريل تكلم حين أراد أن يوحي بالوحي كما قال ربما سلم يسمع الملائكة كأنه سلسل على صفواء لما, لما أراد أن يتكلم تكلم يبقى تعلق بالمشيئة الضبط الثاني أنها متجددة متجددة يعني لا تستطيع تقول أزلية أبدية مع أنها في الأزل لكنها ليس الأزلية أبدية كالإيش؟ كالعزة العزة يعني لا تنفك عن الله جل فعلا لا يزال الله ما زال ولا يزال عزيزا سبحانه وجل فعلا كالقدرة القدرة لا تنفك عن الله لا تستعى أن تقول الله جل قادر في وقت ولم يغضي في وقت نحن قلنا بأن الرجل من بني إسرائيل الذي قال لقومه إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني طيب قال لئن قدر الله علي يعني هو يظن بأن الله في هذه اللحظة لا يقدر على جمعه ضل في باب القدرة لكن رحمه الله من أجل الخوف والخش وهذا دلال أن من جهل صفة من الصفات ممكن يُعفر بهذا الجهل كما أن عائشة جهلة صفة العلم لما عائشة ليست كل صفة العلم لما عائشة قال لنا سلم او أو ليخبريني إيش العليم الخبير قالت يا رسول الله أو كل ما نخفي في صدورنا يعلمه الله فوكذاها وهي عائشة عائشة أعلى من نساء العالمين ممكن انسان يجهل صفة من الصفات ممكن يجهل صفة من صفات الله جل في أولاه فالغرض المقصود بأن الكلام هو صفة من صفات الله جل في أولاه متجددة يعني في حين وحين الضابط الثاني أنا متجددة ما يأتي من ذكر من الرحمن محداث إلا استمعوه يلعبون والضابط الثالث بأن الضر على يتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا أخر يتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حيناً أخر كإيش خذ الكلام اتصف الله بالكلام حين كلم من؟ موسى عليه السلام وحينما لم يكلم موسى لم يتصف بالكلام صحيح ولا لا ل lama يتصف بها حيناً وليتصف بهها حيناً أخر هذه صفت الكلام وكلام الله كلام حقيقي بصوت مسموع وحرف بصوت مسموع وحرف ولذلك لما سمع موسى صوت الله تعالى اشتاقاً جداً إليه للرؤية لما شنف أذانه أو شنف أذانه بسماع صوت الله جلال اشتاق للأعلى قال رب قالني أنظر إليك فإذا الصوت الله جلال يتكلم بصوت نعم وبحرف نعم ولذلك كما قلت قبل ذلك أن ابن تيمية أنجاه الله بحديث لما اشتد الأمر رفع الأمر إلى القادي وراضي محاكمة ابن تيمية قالوا أنت تشبه الخالق بالمخلوق تتكلم لأن الله يتكلم فقال له قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من طرق بصوت فقال القاضي هذا صحيح عن النبي قال نعم قال قم لا شيء عليك لأن السلام أزمتها بدون أدنى احتمالات ينادي بصوت فالله يتكلم بصوت وبحرف بصوت مسموع وبحرف والأدلة على ذلك كثيرة قال الله جل فعلا وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب لذلك أنت ترى بأن الله جل وعلا كلم كثيرا من خلق حتى الجن حتى النار كلم كثيرا من خلق ثبت الكلام عن الله جل فعلا بالكتاب وبالسن قال الله جل فعلا وإذ قال ربك للملائك وإذ قال. او القول للنقل لله دلى في علاه واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يسف فيها الى اخر لكنه قال واذا قال ربك للملائكه وقد تكلم الله دلى في مع البشر بني البشر فتكلم مع الملائكه وتكلم أيضا مع بني البشر فتكلم مع ادم وقال يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وقال الم ان انهكما عن تلك الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين فقد تكلم الله دل فعلاء مع بني آدم تكلم الله دل فعلاء مع الشيطان مع إبليس عندما قال رب أرني عندما قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال انك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وأيضا تكلم معه عندما قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيداي فسامع صوت الله دل فعلاء وأيضا تكلم الله دل فعلاء مع موسى عليه السلام عندما قال الله وكلم الله موسى تكليما وهذه الايه من اعظم الايات استدلالا على كلام الله لا فعلا لانه اتى بالمفعول الايه المطلق وكلم الله موسى تكليما تكليما هنا مفعول مطلق مؤكد مؤكد للفعل فالله تعالى كلم موسى تكليما وبعضهم كان كان حرفها بش المريسي لما قرأها قال وكلم الله موسى تكليما جعل لفظ الجلاله ايش مفعول به لا فاعل فسمعه الدميري او غير الدميري فقال له طب الان انت حرفت هذه الايه ماذا تفعل في قول لا نافع ولا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فالضمير لا يستطيع ان يفعل فيه شيء الضمير لا يستطيع ان يفعل شيء فهنا يقول الله على موسى وكلم الله موسى تكليما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. فهذا ايضا تكليم الله لموسى عليه السلام وكلم الله عيسى عليه السلام عندما قال يا عيسى ابن عمر انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله وايضا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم عندما راجعه او راجع ربه في الصلاة الخمس لما فرض خمسين صلاة فقال موسى راجع ربك فان قومك لا يستطيعون حتى قال الله دل فعله ويراجعوا قال له لا يبدل القول لديها هي خمسون وهي خمس هي خمس في الفريضة وهي خمسون في إيش في الأجل الحسنة بعشر أمثالها لكن كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع صوت الله جل في علاء بل الأعلم من ذلك قد كلم الله السماوات والأرضين نعم طبعا إذا كان الكلام لموسى بلغة موسى عليه السلام العبرية والكلام لإبراهيم أيضا بلغة العبرية والكلام لا إيسا لكن قصها الله علينا بلغتنا نحن قصها علينا بأي, بأي لغة باللغة العربية قصها علينا وهذه دلالة أنه تكلم, تكلم لنا بالقصص التي حدث مع الأنبياء السابقين بالمعنى والكلام كلام من الله تعالى مسموع الله تعالى تكلم مع سماوات الأرض لما قال ائتيها طوعا أو كارها قالتها أتينا طائعين فيتتكلم والله رعلا يتكلم وأيضا كلم الله جل فعله جهنم والجنة جهنم عندما قال الله جل فعله يوم نقول الجهنم عن وتقول هل من مزيد والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها احتجت الجنة والنار النار تقول لا يدخلني إلى المتكبرون والجنة تقول لا يدخلني إلى الضعفاء فقال الله للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من, من أشاء أيضا تكلم الله مع الرحم عندما أخذت بحجز الرحمن فتستغيث قالت هذا مقام العائذ بك فماذا قال الله رجل فعله قال قال, قال ألا يرضيك أن أصل ما وصلك وأقطع من قطعك فهنا الله رعلا تكلم مع الرحم سبحانه جلّا كل هذه أدلة تُذبت كلام الله جلّا فعلّا مع خلقه بل كلام الله رعلا أيضا يوم يكون في عرصات يوم القيامة للجميع وفي عرصات يوم القيامة للمؤمنين وللمنافقين ثم كلام الله جلّا فعلّا لأهل الجنة حين يدخلون الجنة ولأهل النار حين كل هذه أدلة متوافقة متوافرة متضافرة لإثبات كلام الله ذلك فعلها انتبه لأن الشعر بينك وبين أهل البدع والضلالة الذين يقولون بإثبات الكلام شعرتان شعر يقولون بالإذات مستجدا وهذا ضلال ليش ضلال إثبات الكلام مستجدا ده ضلال ليش نقص لأنه قبل ذلك غير متكلم يبدأ النقص وإثبات كلام الله بصوت ولا بحرف لو يقولون الكلام نعم يتكلم كلام نفسي وذلك يوم يقولون القران الذي بين ايدينا هذا كلام نفسي طب من اللي عبر عنه جبريل اللي عبر عنه يبقى معنى ذلك انه ليس من كلام الله جل في علاه هؤلاء الاشاعره يقولون بذلك فشعر بين اهل السنه والجماعه وبين اهل البدعه والدراسه هذه ادله متوافقه متضافره تثبت لك كلام الله جل في علاه لذلك تكلم الله جل في علاه في عرصات يوم القيامه عندما قال في حديث الشفاع الطويل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينادى في, أهل في عرصات يوم القيامة من كان يعبد شيئاً فليتبعه الله تعالى يناد عليه من كان يعبد شيئاً فليتبعه حتى يبقى أهل الكتاب فيأتيهم الله تعالى فيقول من تنتظرون يقولون إن ننتظر عيسى ربنا كذا وينسبوه لله رفع لك ما قاله. فيقول الله رفع لك ذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ثم يمث لهم جني بسورة عيسى عليه السلام لأن عيسى من المؤمنين عيسى لا يمثه عذاب عيسى من أولي العزم من الرسل فيمث لهم جني بسورة عيسى فيتسقطون خلفه في النار ويبقى أيضا من هؤلاء النصارى اليهود فيقول الله على من تنتظرون يقولون ننتظر ربنا كذا العزير وينسبوه ولدا لله للفعل فيقول الله هذا قول الله فيتكلم مع مولاد والكلام يكون معه الكفر نعم معه الكفر تقريعا وتوبيخا لا كلام رحمة كلام عذاب لا كلام رحمة كما قال الله جعل اخساءوا فيها ولا تكلمون فيقول الله جعل فعلا كذبتم ما اتخذ الله من وما كان معه من اله فيمسى الجنيه بعزير ويتسقطون به في نار جهنم ثم يأتي في الموقف ما زلنا وين اي موقف هو سيم ليش تلتفت انتبه اي موقف أي ايه بقى ايش موقف ها لتنتبه متى يوم القيامه تنتبه دي سرحان هذه مشوش علي لا مش مشوش علي كنت لقضتك من زمن المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى ياتي من اهل الكتاب واهل الايمان فيهم المخلصون والمنافقون فيقول الله جلyr فعله من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا كل هذا حديث دائر بين العباد وبين من وبين الله جل stopped عندما يتكلمび من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا فيقول الله جل فعله أبينكم وبينه علامة فيقولون اللهم نعم فيكشف عن ساقه حينئذ سبحانه جل في فيكشف عن ساقه فيخرون جميعا سجدة ويأتي المنافق يخادعون الله هو خادعهم يرجع ظهره ايش طبقا فإذا أراد السجود قلب ولا يستطيع السجود وهذا مصداق لقول الله على يخادعون الله وهو وهو خوادعهم سبحانه وتعالى لأنهم يظنون أنهم نجوا أهل النار دخلوا إلى النار وتنساقتوا وهؤلاء ينتظنون ربهم جل في علاه لكن لما كانوا يسجدون رياء وسمعة ما استطاعوا السجود يوم القيامة ولا ينجي إلا المخلص ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة المهم أن الله جعله تكلم مع, مع عرصات يوم القيامة وتكلم مع أهل الفتر الذين, الذين لم يأتهم رسول الفتر الوحي عنهم أربع لهم الحجة عند الله جل وعلا منهم الهرم الرجل الهرم أو رجل الذي ذهب عقله فيقول أتاني رسولك ولا عقل لي والآخر الذي من أهل الفترة يقول لم يأتني رسول فالله على يختبرهم ويقول لهم اذهبوا فانزلوا النار أو يأمرهم بالنزول في النار فيكلمهم المهم أنه يكلمهم سبحانه جل فعلا وعندما يدخل أهل الجنة, الجنة يكلمهم الله جل فعلا يضطر عليهم فيقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ربنا ألم تكفر عنا سيئتنا ألم تدخلنا الجنة ألم تبيد وجهنا فيقول الله جل فعلا إن لكم موعدا أنجزكموا إن لكم عندنا موعدا أنجزكموا فيكشف الحجاب ينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاء فما أنعم بنعيم مثل نعيم النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل في علاء فهذا كلام مع أهل الجنة وهناك كلام أيضا معه مع أهل النار عند الحساب قال الله جعل قال في سورة قف قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال مبين قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعي ما أنا ما يبدأ القولة دي وما أنا بظلام للعبيد وتكلم مع أهل النار حين, حين يدخلون النار ذوق إنك انت العزيز الكريم وهذا تقريع لأهل النار صلى الله عليه وسلم تكلم مع جميع خلقي سبحانه جل في علاه صفة كلام الله رفعه إذن ثبت الآن بالكتاب وبالسنة قوله السلام أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله أضاف الكلمات لله دل فعلها كما سنبين كيف نستدل بها على أن الله يتكلم أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق أضاف الكلام لله والمضاف لله نوعان إضافة أعيام مستقلة كعيسى روح الله كالكعبة بيت الله ناقة الله وسقياها ومضاف هو معنى من المعاني إضافة العين المستقلة بذاتها تعامنا شرابا وتحركا هذه إضافة مخلوق للخالق لذلك مما نقول وأشهد أن عيسى روح الله يعني روح مخلوقة من قبل الله اللي لذلك يبقى الإضافة هنا إضافة إيش إضافة مخلوق لخالق لكنها إضافة تشريف علو مكانة إضافة تشريف وأما إضافة المعاني هي اضافة الصفة للموصوف كأن تقول رحمة الله الله descon الله. فقوله الori'Sallam اعوذ بكلمات الله التنمات من شر ما خلق اضافة الكلمات لله وهذه اضافة ايش معاني واضافة المعاني اضافة صفة للموصوف هذه اضافة معاني واضافة المعاني هي اضافة صفة للموصوف واجمعت الامة على اضبات كلام الله صفة الكلام الله رأي الله marshall i ti keman هو كلامه بصفة كما أن الله تعالى له وجه ووصف وجهه بصفات وله عرش ووصف العرش بصفات توافقون أم تخالفون فتناقشون تناقش يعني أنت أبداية المخالفة تستفسر لا أنا الآن كلام واضح أريد الإجابة عليه قلت الله له صفة الوجه وجعل للوجه صفات وله عرش وجعل العرش صفات توافقون أم تخالفون فتناقشون تناقش يعني أبداية المخالفة أولاً نعم يا صفات الضبطية نعم ثبتت طيب إذن صفة الوجه لله دعالى ثبت كل من عليه أفان ويبقى طيب وجه ربك إيه إيبقى وصفوا بأنه إيه دول جلال والإكرام ووصفوا أن له انوار كما قال الله دعالى وحجابه النار وفي رواية حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأليه بصر سبحات وجه يعني أنوار, أنوار كذلك الكلام صفة الكلام لله لها صفات وصفها الله بصفات لأنها كمال كمال وبهاء وعظمة وجلال صفة الكلام قال الله رعلا مبينا صفة الكلام بأن كلام الله رعلا بحرف وبصوت وأنه لا عدد له ولا حصه هذه الوصف لكلام الله جلال الفعلاء أن الله يتكلم بحرف لذلك لما قال الله جلال الفعلاء مبينا للأمة بأسرها ألف لامين نون والقلم وما يسترون كافها يعين صوت إذن كلام الله العالم متك... مكون من هذه الحروف كلام الله على له حرف بحرف يتكلم بحرف وبصوت مسموع والصوت يأتي من النداء لأنه لا يمكن لنداء إلا أن يكون بإيش؟ بصوت في أحد يقول النداء في اللغة معناه الإشارة ها أبدا الحقيقة أنه لو نادى يبقى نادى بصوت إيه مسموع قال الله جعله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين يبقى نداءه يدل على الصوت أيضا قال الله جل في ولا وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية وأيضا في قول الله للفعلاء ونادهما ربهما ألم أنهاكم عن تلك الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين يبقى من صفة الكلام أيضا الصوت حرف وصوت وأيضا إن من صفة كلام الله للفعلاء أنه لا يحصى لا عد له ولا حص سبحانه لذلك علماءنا يقولون صفات الأفعال أكثر بكثير من الأسماء لأن صفات الأفعال لا تنتهي صفات الأفعال لله جل فعله لا تنتهي فصفة كلام الله في فعله لا حصر له والدريع ذلك قول الله قل, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا, ولو جئنا بمثله مددا هذه صفة من صفات كلام الله في فعله ولذلك نقول بأن كلام الله صفة من صفات وهو كمال ما كمال ولان عدم الكلام نقص كما قال الله جل في علا عندما عبد بنو اسرائيل العجل قال افلا يرجع اليهم قولا افلا يرون انه لا يرجع لهم قولا ولا ها افلا يرون ان الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع يبقى الله له على وصف العجل بصفه نقص الصفه الاولى لا يرجع لهم قولا لا يتكلم وإذا كان لا يتكلم فهذه صفات النقص والكلام صفات كمال قال ولا يملك لهم ضرا ولا نفع والكلام أضافه الله لعلى إليه إضافة صفة الموصوف عندما قال وإن أحد من المشركين استجارك سأجر حتى يسمع كلام الله فأضاف الكلام لله دل في علاه وقال الله دل في علاه وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون هذه الأدلة على صفات أو صفة الكلام لله دالة فعلاء وبعد الأذان نتكلم على المسألة المهمة مسألة القرآن من كلام الله دالة فعلاء يعني القرآن تكلم الله به وسامعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين ثم نتكلم عن شبهة خلق القرآن ومن يقول بذلك في هذا العصر عن هذه المسألة ومن يرد صفة الله دالة فعلاء نفصله إن شاء الله بعد الأذان القرآن كلام الله دالة فعلاء منزل من العلو انزله الله دالة فعلاء سمعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين كما قال المصنف هنا اياته فهو الكريم المنزل أو قال هو القديم المنزل قال الله جل في علاه انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين انتبه لهذه الايه لان هناك اشكال سأسألكم عنه الآن قال وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل أنزله بعلمه سبحانه جل فعلات وأيضا قال الله جل فعلات إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله جل فعلات وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلة ونزلناه تنزيلة. فإذن الكتاب المنزل او القرآن منزل من قبل الله دل في أولا سمعه جبريل ونزل به الروح الأمين إذن من الذي تكلم بالقرآن الله دل في علاء. من الذي سمعه ونزل به إلى النبي الأمين جبريل عليه السلام فعندنا إشكال في الكتاب وظاهره ليس إشكالا قال الله دل في أولا لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأنه لقول رسول كريم من من الرسول هنا الكريم جبريل عليه السلام يعني القول قول جبريل له الآن يعني قال وأنه لقول رسول كريم يبقى القول قول مين قول جبريل طبعا. كيف قول جبريل هو قال قبلها تنزيل رب العالمين نزل به روحه الأمين كيف قد قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وكلم الله موسى تكليما وهنا قال إنه لقول رسول كريم على جبريل وآية أخرى قال فيها بأنه قول رسول, رسول كريم على, رسول على محمد صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون إذن هذا اشكال هو القول قول الله ولا قول جبريل ولا قول محمد الأمين صلى الله عليه وسلم طب الآن ثبتوا العرش القاعدة وبعدين إذا قلتم هذا هو الاصل يبقى لمد التوجيه لغيره الاصل هو كلام جبريل او كلام النبي الامين او كلام رب العالمين اجيبه والدليل انا الاقينكم الدليل وانه لا تنزيله رب العالمين يبقى إذا هو كلام رب العالمين طب هنا يقول انه لا قول عسول كريم هذا قول جبريل يبقى كيف حل الاشكال الاصل انه كلام الله وأن القرآن ده ما أحد تكلم به إلا الله رعلا ويكون التوجيه إنه لقول رسول كريم نعم صحيح قول لكن له ليس, إيه؟ ليس بقول جبريل عندنا القول يكون ابتداءا وبلاغا ابتداءا وبلاغا من ابتدأ القول الله هو الذي تكلم. طيب من الذي بلغ يبقى نسبة القول لجبريل نسبة ايش بلاغ بلاغ ونسبة القول للنبي الأمين أيضا نسبة بلاغ أما نسبة الكلام لله يكون ابتداء يعني ابتدأ الله الكلام نسبته لله نسبة ابتداء ونسبته لله نسبة بلاغ كما قال الله جلال فعلا يا أيها الرسول وظيفتك هذه يا أيها الرسول أكمله بلغ ما أنزله إنما أسلوب حص إنما على رسولنا إيش البلاغ المبين يبقى إذن المسألة هنا في إضافة القول لجبريل هي إضافة بلاغ إضافة بلاغ أما الإضافة لربنا للفعلاء هي إضافة ابتداء الكلام وهذا لقول الله للفعلاء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين يبقى سمعه فنزل به إلى النبي الأمين يبقى إذن لا يمكن أن يكون القرآن كلام البشر ولا كلام الملائكة ليس بكلام المخلوقات بل هو كلام الخالق سبحانه وتعالى في بل إن الله توعد من قال بأن القرآن من كلام البشر طبعاً لا يدلك على الرجل الذي قال بأن محمد قد أتى بكلام من عنده هذا كفر يعني هناك أديب قال ذلك أديب كان بيتكلم عن القرآن ونسب القرآن لمحمد أسلم ونسبه بأنه قريب من الشأل الجاهلي هذا كفر كفر وطبعاً الآن السفه والجهالات المتطابقة تخرج امرأة أيضا وتقول بأن نعم نأتي بهذا الكلام كما محمد أتى بإيه؟ أتى بالقرآن نعوذ بالله من الخزلام هذا كلام الله رأي الله في علاه لذلك توعد الله وعيدا شديدا بتوعد أكيد في كتابه لمن قال بأن هذا القرآن من كلام البشر عندما قال الله رأي عن المغيرة ابن شعبة تعلمون أن المغير ابن شعبة لما سمع الكلام اندهش وقال ان له إيه لحلاوة وعليه طلاوة أعلىه مغضق وأسفله المؤمن أنه مدح القرآن الوليد من المغيرة الوليد من المغيرة مدح الكلام مدحا عظيما ثم بعد ذلك لما علم أبو جهل ذهب إليه وانظر من بعدينه بثمن بخص ترامة معدودة يعني هو الآن في نار تلزى خالدا مخالدا فيها من أجل ذره إهمات فقال لها أبو جهل إن قومك قد اجتمعوا وجمعوا لك مالا لتتكلم لنا في محمد كلاما أو تقول في محمد صلى الله عليه وسلم كلاما فوصفه الله وصفا دقيقا قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبسر ثم أدبر واستكبر فقال أكمله إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ماذا قال الله على رب العليه سأصله سخر وما أدرك ما قال سأصله سقل أنه تكلم كذباً وأنه كلام المخلوق كلام البشر لذلك القاعدة عند العلماء قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر قالوا من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر ولذلك يقول الله جل في علاء قل إن جتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولذلك الله تعالى تحدى بلغاء العرب وهدف صاحتهم قال الله جل في علاه قل إن كنتم في رب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين ثم أعجزهم وقال فإن لم تفعلوا وإيش ولن تفعلوا يعني هم ك... لو... لو القوة بأيديهم لأسقطوا لا كلام محمد صلى الله عليه وسلم من... لكنه من كلام رب العالمين الكتاب قال الله العالمين أن القرآن هو كلامه وقال الله على وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسم ونزلناه تنزيلا تبارك الذي نزل الفرقان والفرقان والقرآن لما سمي الفرقان لأنه مفرق بين الحق وبين الباطل بين الإيمان وبين, وبين الكفر وأما من السنة فخضبة النفس المدى ما كان يتركها بحال في كل مبتدأ امر كان يقول وإن أصدق الكلام كلام كلام الله يقول ان أصدق الكلام كلام الله فهو أضاف الكلام لله وقلنا نكرر المضاف لله نوعان أكمله ها أعيان وإيش ومعاني إضافة الأعيان إضافة مخلوق لخالق وإضافة المعاني إضافة صفة للموصور طب إيش الفرق بين العين وبين المعنى أقول لكم ورأيت زيدا يمشي مع عمر فعمر هذا عين ولا معنى عين ورأيت احمد بكرامة كأنها المعدزة احمد كان يمشي وكلامه يمشي خلفه فيقول أسرعت قد تأخرت علي فقال له الكلام لا أسرع إلا إذا أسرعت إيه بي صحيحة أو لا هذه معجزة أو كرامة اللي يعرف الفرق كرامة أو معجزة كرامة لا, لا يمكن أن تكون معجزة ليش المعجزة والكرامة شفت كلام بيمشي أرى حد بعد قبل كده <تصفيق> طب كيف كانت كرامة طب انا بأسره ذي القصة لتنكر علي وتقول لا كلام يمشي خلف أحد لأن الكلام إيه معنى واللي يمشي ده ايه عين فلا كرام ولا معجزة صح لا لا الكلام معنى من المعاني يبقى هو ليس عين مستقلة الكلام ليس عينا مستقلة بحال من الأحوال فإذا كان معنى فهو صفة المصوف تقول محمد كريم مش ممكن انت هتروح تخاطب الكرام وتقول يا كرام محمد اعطيني صح لانه ايه صفة من الصفات معنى من المعاني محمد الرحيم يبقى اذا المعاني صفات ليست عيان مستقلة بذاتها ولذلك لما يقول للمسلم أعوذ بكلمات لا يتمات الكلمات إذا أضيفت أضيفت صفة للموصوف وإجماع السلف ورد الإجماع عن سلف الأمة بأن الله يتكلم ويتكلم بصوت وحرف. هنا الآن نحن نعتقد الاعتقاد اعتقاد أبي بكر أم اعتقاد الذين يعيشون بيننا طب اعتقاد عمر ولا اعتقاد من نعيش بينهم اعتقاد عثمان وعلي ولا اعتقاد من نعيش بينهم من اعلم من احكم من اتقى من انقى من اقرب الى الله ربه علاه او الصحابه انفزهم بالاجماع قالوا بان الله يتكلم بصوت وبحرف تعلمون القصه المشهوره بين ابي بكر وبين ايه اهل مكة. تعلمون في مساله الرهان ما تعرفون ما تعرفون هذه القصة الفرس غلبت الروم فقام ابو بكر وكانت الحرب ستشتعل بين الفرس والروم فقال لهم تراهنوني الروم ستغلب فراهنوا فربح الرهان بعد المعلمين يقولون الرهان هنا يعني قبل أن ينسخ بالحرمة أو كان حراما لكن العلماء يقولون يخصون من الرهان أنه يصح في المستيقب منه لو لأن الرهان ليش حرام؟ لأنه مقامرة فإن كنت تضمن الربح فلك أن تراهن يا زران أنا دخلت دخل غلق الوجوه كلها راحت تعرفون الرهان ولم تعرفوش الرهان تعرفوه ولم تعرفوش طيب هو راهنهم قالوا تراهنونني الروم الحرب الآن ستشتعل بين الصفائي ما الفرس والروم والفرس كانت لهم الغالبة فقال راهنونني الروم ستغلب لسه الحرب ما ابتدت فراهنهم على أن الروم ايش ستغلب وغالبت الروم طيب فهو اخذ اكسب اربح الرهان انا متكلم على مسألة الفقهية سبحون انا كلمت عنها لكنها مسألة الشيء بشيء يذكر ما تركش هكذا يعني الرهان يحل حل إذا كان المرء على يقين من المكسب لأنه لو ما كانتش على يقين دخل في المقامرة إيش معنى المقامرة المقامرة هو تعريض الامر للغنم أو الغرب أما إن كنت غانما فلا مقامرة كده فهمنا يكسب يربح أو لا يربح هذه المقامرة أيها الأمار ممتاز جيبها أنت اللي بيلعب طاولة على المشاريب اللي, اللي يكسب يدفع ولا اللي بيكسب هو اللي ما بيدفعش تبتلعب ولا ايه ده هادي هذه هادي المقامرة انه يعرض نفسه لغنم او او لغرم فهم قالوا هذه المقامرة لا تدوز الرهان لا يدوز حرام الا في حالة ابي باك لانه كان ضامنا المكسب ليش بقى ضامنا المكسب هو كان يقين انه الروم ستغلف فلما ربحت الروم قال أمنك أم من الجن أو من صاحبك هذا قال لا مني ولا من الجن ولا من صاحبي بل هو من كلام الله ثم قرأ عليه قول الله جلال فعله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فهنا أبو باكر يقرب أن الكلام ده كلام من كلام الله ولذلك استيقم فيه قال سيحدث سيحدث فرابح الرهان وأيضا عمر المخطاب كان يقول القرآن كلام الله القرآن كلام الله وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاء كان يأخذ المصحف وكذا وطبعا المصحف لو الإنسان بيحلف بالمصحف يقصد به الجلادة والأوراق حالف المخلوق لا يجوز أنت تحرف بالكلمات المكتوبة فكان ابن مسعود يقبله ويقول كلام ربي كلام ربي من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله فإن أحبه فقد أحب الله لذلك نقول من السنة أن الإنسان لا يترك وردن له في القرآن صباح ومساء المرء الذي لا يقترم بالقرآن ضل مضل خاسر أو في كل أحواله مظلم صدره القرآن هو العز والتمكين والراحة والسعادة والرفعة لابد من مقارنة الإنسان بكلام الله دل في علا وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ورحمة شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا, إلا خسارة خساره في شعب الايمان بسند صحيح قال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا اسالكم بقى الان عثمان يثبت ان القران كلام الله وين وين الشاهد من كلامي قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا فين وجه الشاهد في كلامه من كلام ممتاز همامة الفصلة كنا راضي بيها من كلام ربنا فين واجه الدلالة اسمر راور ديانس وانا شو لازم الاخوة تتذرب على كيفية الاستدلال وكيفية فعل لان دي هذه مجالس منهجية ليست وعظية وين واجه الدلالة نعم هات ممتاز ما بلال وانت ايضا في مسجد بلال موافقة عجيبة اضاف الصفة ولا اضاف الكلام هو بقى هو يكملها كلام صفه ايش الكلام صفه لا الكلام الكلام مخلوق بس صبرم بقى حضرتك يعني اجبت ادابات كثيرة نرى بس الاخ اتقن المساله ولا لا بس مخلوق دفعا بالصدر بين لي كيف لا انا اقول لك ليس لا ليس هو مخلوق تجيب عنه طيب حضرتك متبرع دائما في الاجابه تجيب عنه طب انا الان انا بعترض اهو بقول لا مخلوق رد عليا قولي يا اخو عمال انا اتكلم التكرار يعلم الشطار وبه الاستقرار المضاف لله نوعان ايش اضافه ومعنى واضافه تعالى بقى الكلام ايش ممتاز هذا الذي أريده منك أن الكلام صفة من صفة الله لأنه لما قال لما طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا أضاف الكلام لله والمضافة نوعان إضافة أعيان وإضافة معاني والكلام معنى إذا كانت إضافة معاني سيأضافة صفة للموصوف سيأضافة صفة للموصوف أيضا من ذلك بأن أبن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاه في مرض الموت قال ابشري أنت حبيبة نفس في الدنيا والآخرة وأنت زوجة نفس في الدنيا والآخرة برأك الله من فوق سبع سماوات بقرآن إيش يتلى وأثبت أن القرآن يتلى هذا من كلام الله جال في علاه وعيشة نفسها قالت وإن نشأني في نفسي لأحقر من أن يتكلم الله فيها بقرآن قالت يتكلم فيها بقرآن لأنها كانت تقول كنت أؤمل أن يرى النبي رؤية سيعلم أني بريئة فقالت فأن الله رعلا أكرمها فوق ذلك بأنه أنزل في براءتها كلاما يكلى إلى يوم القيامة لكنها أثبتت أنه كلاما أثبتت أنه كلام الله جل في علاء يبقى لنا أن أهل البدع والضلالة لم يعني لم يقروا بذلك وقالوا بأن القرآن ليس بكلام الله لكن قبل أن أخفز إلى كلام أهل البدع والضلالة دائما إخوتي الكرام نحن انتعلمنا تعلمنا منهجيا اتعرفنا على الله بالاسم او الصفة لابد من التمرس العملي لان هذه اسمها الجوانب المسلكية. المسلكية اللي هي التعبد بما تعلمت لانك لا تتعلم للعلم التعلم للعلم ضياع العلم وسيلة وليست ايش غاية العلم اصلا بتتعلم من اجل ان تتعبد به لذلك الصحابة الكرام كانوا لا يتعلمون الا للعمل انت ترى عمر الخطاب حفظ القرآن البقرة في, في عشر سنين وابن عمر يحفظ البغره زمان سنوات لما لانه كان يتعلم الحرف يتقنه ويدققه ثم يعمل به وما كانوا يسألون إلا للعمل ما كانوا يسالون الا للعمل فان قلنا الكلام صفه, صفة من صفات الله لا وهي من صفات الافعال وهي صفه ثبوتيه كيف اتعبد بها لله جل في علاه اتعبد بها لله جل في علاه بمراتب ثلاثه اعتقاد هذه الصفه لأنك تؤجر على اعتقادك الصحيح في الله جلالة فعلاء وغيرك له وزر على اعتقاده الخاطئ في رب يعني من قال واعتقد بأن القرآن هذا ليس كلام الله جلالة فعلاء وأنه مخلوق كالشجر كالسماء كالأرض كالقمر مأزور عند ربي غير مأجور لأنه ياصف ربه بنقص أو أنه محل الحوادث فمأزور غير مأجور فاعتقادك الصحيح في ربك جلالة فعلاء لك أجر فيه أمنت بالله بمجاعة الله وعلى مراد الله وأمنت برسول الله بمجاعة رسول الله وعلى مراد رسول الله أيضا المرتبة الثانية في التعبد التوسل بكلمات الله وهذا الذي بيّنه حتى نتعلم كيف نعمل به قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر مائه. ما خلق يعني الله بيّن له أن هناك هوام الأرض أن هناك شاطين الجن والإنس الكل يتربص بالمؤمن الحجر والشجر الآن يتربص بالمؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن المعاذ والملجأ يكون بالله وإلى الله سبحانه جل في علاه فتوسل لله بصفة من صفاته فهمين؟ كيف توسل؟ قال أعوذ بإيه؟ الباء هنا باء توسل الباء هنا باء توسل لأنك تريد أن يتقبل الله الدعاء فتوسلت إليه بإيه؟ بصفة من صفاته لان صفات الله العلى تشفى يعني النبي صلى يقول في في عراسات يوم القيامه في الحديث الطويل حديث الشفاعه يقول الله العلى شفع شفاعه الملائكه شفع المؤمنون شفع الانبياء والمرسلون بقيت شفاعه ارحم الايه الرحيمين الآن تتوسل الى الله العلى بصفه من صفاته اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق توسل بها وايضا بأن تجهز نفسك لسماع كلام ربك إن كنت تعتقد بأن الله سيتكلم بد أن تكون مؤهلا لسماع كلام الله رفع الله وكيف تؤهل نفسك لسماع كلام ربك رفع الله نعم صحيح هذا هو والأمر الثاني تهيئة تامة لدخول الجنة لأنك لن تسمع كلام الله الذي يرحمك وكلام الله رعلا الذي يكون فيه كرمتك ويكون فيه عزك ويكون في رفعتك إلا وأنت في الجنة لأن الله روعلا يقول كما قاله السلام إذا دخل أهل في الجنة, الجنة نادى ربنا الجل في علاه يا أهل الجنة تسمعون الآن كلام الله روعلا تكريما ورفعتا لأهل الله مرزقنا جنة يا رب العالمين فأنت الآن تهيئ نفسك أن تكون على الإيمان وتثبت على الإيمان وتموت على الإيمان لأن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال لأيدخل الجنة إلا نفس مؤمنة بد أن تموت على الإيمان لتسمع كلام الرحمن. تكريماً وتشريفاً لك إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله رعلا يا أهل الجنة قالوا لباك وسعديك فقال فقال تريدون شيئاً أزيدكم قالوا ربنا ألم تبيد وجهنا ألم تكفر عنا سيئتنا ألم تدخلنا الجنة ألم تجينا من النار فيقول الله رعلا ان لكم موعداً عندنا أنجزكم بعد السماع أردفها بإيش بالإيش بالرؤية. بالرؤية ما أنا قلت لكم موسى لما سمع ما استطاع الصبر أراد إيه الرؤية سمع صوت الله فقال ربي, أنا أنظر ربي أرني أنظر إليك فنحن نتشوق في الجنة نسمع كلام الله روح ويقول ان لكم موعدا عندنا انجزكمو فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاء هذا التعبد بصفة من صفات الله في علاء وهي صفة الكلام الجهمية يقولون الكلام مخلوق كلام الله مخلوق وهذا قول المعتزل أفراخ الجهمية أيضا فعلى في أقوال خمسة تكلموا فيها ونحن نسنا بصدد التوسع للإخوة لأنها الرسالة رسالة للمهتدئين فلا يصح لي التوسع لكن نشير إشارات تذكيراً للمنتهي وتأسيساً للمهتدئين الجهمية والمؤتزلة قالوا كلام الله مخلوق تعلمون يعني مخلوق؟ يعني كإيه؟ كهذا كهذا كالسماء كالأرض طبعاً هذا الخطأ في بعض كتب التفسير أنه شبه القرآن بالسماء والأرض هذا التجبيه تجبيه إيش؟ تجبيه كلام الله بالمخلوق وهذا لا يجوز فالجهمية قالوا بأنه مخلوق وقالوا بأن الله اللي رفع الله ذلك وطبعا الفتنة العظيمة التي حدثت لإمام أحمد كانت من ابن أبي مع المأمون غفر الله له بأنه امتحن العلماء بصفة من صفة الله اللي رفع الله وصفة القرآن قال بأن القرآن مخلوق واستدل على أن القرآن مخلوق بشبه شبه عظيمة جداً الشيطان ألقاها عليه بأن الله على قال. ان جعلناه قرانا ه عربيا ان جعلناه قرانا عربيا قالوا الجعل هنا معناه الخلق والدلاله قول لا ذا فعلها الحمد لله الذي خلق سماته الارض وجعل الظلمات والنور يعني ايه جعل الظلمات والنور اجيبه خلق الظلمات والنور قالوا بعيدا لما قال ان جعلناه قرانا عربيا فشبهه عظيما لكن كما قلت لكم ظلمات الفتن لا يبددها الا ايه اتقان العلم ليس العلم فقط اتقان العلم ولما قيل الله أحمد محمد بهذا الكلام فقال, فقال لهم طب كيف تقولون في قول الله للفعلات ألم ترك إذا فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كايدهم فيه تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل أكمله فجعلهم كعصف ماكول تعرفون كيف الإجابة اولا الجعل الجعل يأتي بمعنى الخلق في اللغة ويأتي بمعنى التصير التحويل التصير أو التحويل وهنا استدل عليهم قال عندما قال جعلناه قرآنا عربيا يعني سيرناه قرآنا عربيا بلغة العرب لأنه نزل على العرب فسيرناه قرآنا عربيا ثم استدل عليهم في ذلك بقوله فجعلهم كعصف مأكول وجه الدلالة هنا خلقهم عصف مأكول ولا هو خلقهم من بني البشر هم من بني البشر ولكن لما قال جعلهم كعصف مأكول يعني سيارهم كعصف مأكول يعني إذن قال علماؤنا الجميع الذين يقولون القرآن مخلوق فقد كفروا بذلك من قال القرآن مخلوق فقد كفر وهذا إجماع الأمة أجمعت الأمة على أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر لأنه بذلك شبه الخالق بالمخلوق ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر قال الله جل في علاه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم, ثم, نظر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال سأصليه سقر لأنه قول لا جل في علاه إذن الخلاصة القرآن كلام الله جل في علاه ليس مخلوق هو صفة من صفات الله جل في علاء نزبتها كما أذبتها الله لنفسه نزبتها كما أذبتها له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونتعبد بها باعتقادنا وبإذباتها والتوسل بها وأيضا نهيئ أنفسنا لسماع كلام ربنا جل في علاء وقد قال العلماء هيئ نفسك بسماع القرآن من عباد الله حتى تسمع, تسمع كلام الله على يوم القيام لأن النبي قال ما أذن الله ما أذن يعني ما استمع ما أذن الله لنبي مثل ما أذن أو ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن لذلك قلنا من التعبد لله دل في علاه بكلامه بعد اعتقاد أنه كلامه أن تجعل وقتا وقتا محددا لسماع الكلام لسماع الكلام تتكلم به وتسمع هذا الكلام لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن لأن بعض العماء يقول هو, هو سعيد بن جبير أو غير سعيد بن جبير أنا, أنا لا أذكر الآن أو مجاهد قال لا يمكن أن تتقرب لله بأفضل مما خرج منه وهو القرآن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف لام حرف ميم حرف وأيضا السماع لأن الهجران والهجران ولذلك كما قلنا بأن الله للعالى ما أدنى لشيء مثل ما أدنى لرجل النبي يتق... يتغنى بالقرآن ولذلك قال المسلم زينوا القرآن بأصواتكم نسأل الله للعالم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا من معلمنا وتكون هذه الجزئية التي تكلم عنها المصنف لو في أي سؤال تحت أمركم قال وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين النداء لا يكون إلا للبعيد فإن كان البعيد فأكون إيش نداء خافت جدا لا يسمع بحمل الأحوال الريح بس لتمشي به صحيح لو ناد أحدا بعيدا يبقى لابد إيه لابد من صوت مسموع يا له هو ده التعمق الذي يودي من الناس إسمع بس أكلمنا الله بما لا نعقل ولا نفهم أسألك أجب كلمنا إيه بما نعقل إيش الدليل قال فلا تعقلون إن في ذلك لايات لولي الالباب لولي الابصار قول الله انا في علوه لا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك قال قال قال وما انزل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك تكونون من مدرين بلسان عربي مبين بين الله لك فيه هو يكلمك بما تعقل هو لو كلمنا بما لا نعقل كلفنا بما لا نطاق بما, بما لا نطيق وما ارسل رسولا الا بلسان قومه لايش ليبين لهم فهمت يبقى اذا النداء على ما نعلم لغه صوته ايه المنبرات في هذه المساله اننا كل ما قاله الله نعقله في اللغة ونعقله في المعنى ما قاله من النجم نجم الحديث من مالك عندما دخل عليه رجل قال يا امام يقول الله الرحمن عرش استوى كيف استوى انت بتقول استوى طبعا عندي استوى في مخيلة استوى معين كيف استوى فانظر الى مالك اسس لنا اساسا تاما لقواعد اهل السنة الجماعة في اعتقاد الصفات طبعا هذا الحديث جاء مرفوعا اصالة جاء الحديث مرفوعا ضعيفا وجاء موقوفا على ام سلمة وايضا هو قول ربيع الرأي شيخ مالك قال مالك الاستواء في اللغة معلوم يبقى الله ما يخاطبنا الا بما ايه بما نعرف على الكرسي يعني ايه على ارتفع ما تقولش جلس على فالاستواء معلوم المعنى معلوم, معلوم. الاستواء في اللغة معلوم قال والكيف مجهول واضبط لم يقل الكيف ايه معدوم لكن قال الكيف مجهول ايش معناها هذه معناها أنه لا يمكن لصفة إلا أن تكون لها إيه كيفية لكن هذه الكيفية لصفة الله إيش غيب غيب وعلامة الإيمان أن تقول سمعت وأطاع الإيمان بالغيب قال الذين يؤمنون بالغيب يؤمنونه فقال والكيف مجهول والإيمان به واجب أصل الإيمان أن تؤمن بالغيب الذي لا يؤمن إلا بالشهادة كافر أرأيتم لو حدثت الشهادة أينفع الإيمان إيش قال الله ونعلى هل ينظرون إلى آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك الآيات هنا باتفاق المفسرين هي خروج الشمس من, إيش؟ من مغرب أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك أكمله لا نفس نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل او كسبت في إيمانها إيه يبقى لما رأى الشمس خرج من مغربها الغيب صاره شهادة لما صار شهادة لا ينفع الإيمان انتهى. فأصل الإيمان أن تؤمن بالغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ولذلك لما قال الله العالى عن الكافرين أنهم قالوا لولا لا أنزل عين الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم معتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة أكملوا يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم إذن للمجرمين يعني انتهى الأمر يبقى رؤية ما لديك معناها الانتهاء إما بالموت وإلا وإما الغيب صار شهادة فلا ينفعهم إيمان فقال الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أن تسأل عن كيفية صفات الله رأى بدعة لأنك لم ترى الله محمد نفسه لم يرى الله ما أحد رأى الله ولا أخبار أن أحد رأى الله رأى عن كيفية الصفات لذلك في الحديث المعنى صحيح جدا في قوله السلام أنه قال لا تتفكروا في ذات الله فإن الله لا تصل إليه فكرة مهما وصلت فالله أعبر وتفكروا في إيش في نعام الله أو في خلق من خلق الله كما قال بعضهم يعني الجبريل الجب مخلوق من خلق الله له ستمائة جناح أنا أقول لكم صفوا لي جناحين فقط لالجناح وصف أنه سدل إيه طب صف لي الجناح الذي سد الأفق كيف ذلك صف صف كيف جلس على الكرسي بأن السماء والأرض لا تستطيع وجبلي ده إيه مخلوق مخلوق من خلق الله الذي في علاه مخلوق والنبي السلام قال أذن الله لي أن أحدث عن ملك خلقه الله رعلا ما بين شحمة الأذن إلى العاطق مسيرة خمسمائة عام بالخيل عن تجري فيها كيف تصل إلى هذا؟ هل يصل فكرك إلى هذا التصور؟ أبداً يبقى ما عليك إلا التسليم محض الإيمان ركن العبودية الأعظم تمام التسليم والانقياد أرأيت المتح العظيم الذي كان من نصيب إبراهيم قال الله جلال فعله إذ قال له رب أكمله أسلم قال دون مراجعة استسلمت استسلاماً تام لذلك أعظم الناس قدرا عند الله أعظمه من قيادة له ولرسوله صلى الله عليه خلاص في أي سؤال ثاني تحت أمرت لو بيعمل فعمل وبيشغل القرآن الاتفاق عند العلماء أن قول الله لا لا في علاه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا في الصلاة خاصة في الصلاة خاص فلو هو شغل القرآن هو بيعمل وانشغل عنه ولا شيء عليه لا شيء عليه طيب كده انتهينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك